بوك تو دويتين تريدست تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون أوتوموبيلسكا أكوارا تعطل السيارة تعطل السيارة كي يه اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود امام برازنو غومو معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر لحكو زامينياتو هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار Potrzebem par litrów dieselskiego goriva. عدة لترات ديزل. احتاج عدة لترات ديزل. Zmankalo mije bencina. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Ali imate posodo za هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ كيف لاحكو يمكنني أن اتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ بوتريبويم فليشنا سلوجبو سحب سياره احتيج لخدمة سحب السيارة. ايشتم اوتو مخانيشن دلالنسا. ابحث عن كراج تصليح. ابحث عن كراج تصليح. ازغديلا سيه نسريچا. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. كيه يي نايبلجي يوجد أقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون إيماتي بري سبي موبيلني تليفون هل معك جوال خلوي هل معك جوال بوتريبوييمو بوموت نحتاج إلى مساعدة نحتاج الى مساعدة poklicite اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. اتصل بالشرطه. اتصل بالشرطه. dokumente رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. Pozniško dovoljenje, prosim. Ruhsatul kiada, min fadlik. Ruchsak el kiada, min fadlik. Prometno dovoljenje, prosim. Ruchsatul sejara, min fadlik. Ruchset el sejara, min fadlik.